بسم الله الرحمن الرحيم التسجيل الخامس عشر من التذكرة قلت جابر بن يزيد الجعفي متروك لا يحتج بحديثه في الأحكام في الحاشية واحد ضعيف أبو نعيم فيه جابر الجعفي وهو ضعيف متابع ووجد بمدينة قرطبة على قبر الوزير الكبير أبي عامر بن شهيد مكتوبا وهو مدفون بإزاء صاحبه الوزير أبي مروان الزجاجي وكأنه يخاطبه ودفنا في بستان كان كثيرا ما يجتمعان فيه يا صاحبي قم فقد أطلنا نحن طول المدى هجود فقال لي لم تقوم منها ما دام من فوقنا الصعيد نذكر كم ليلة نعمنا في ظلها والزمان عيد وكم, وكم ينير هما علينا صحابة ثروة بجود كل كل كأن كأن لم يكن تقضى وشؤمه حاضر عتيد حصله كاتب حفيظ وضمه صادق شهيد يا حسرة ام تنكبتنا رحمة من بطشه شديد يا رب عفوا فانت مولا قصر في حقه العبيد باب, باب في سؤال الملكين للعبد وفي التعوذ من عذاب القبر وعذاب النار اللهم أعذنا منهما يا أرحم الراحمين يا الله البخاري عن أنس بن مالك قال قال رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم إن العبد اذا وضع في قبره وتولى عنه اصحابه انه لا يسمع قرع نعالهم اتاه ملكان فيقعدانه فيقولان له ما كنت تقول في هذا الرجل محمد صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم فاما المؤمن فيقول أشهد أنه عبد الله ورسوله فيقال له انظر إلى مقعدك من النار قد أبدلك الله تعالى به مقعدا من الجنة فيراهما جميعا قال قتاده وذكر لنا أنه يفسح له في قبره أربعون ذراعا وقال مسلم سبعون ذراعا ويملأ عليه ويملأ عليه خضرا إلى يوم يبعثون ثم رجع إلى حديث أنس قال وأما المنافق والكافر والعياذ بالله أكرم الأكرمين فيقال له ما كنت تقول في هذا الرجل فيقول لا أدري كنت أقول ما يقول الناس فيقال لا دريت ولا تليت ويضرب بمطارق من حديد ضربة بين أذنيه فيصيح صيحة يسمعها من يليه إلا الثقلين قلت ليس عند مسلم ثم رجع الى حديث انس الى اخره وانما هو عند البخاري فحديثه اكمل وقول الملكين عليهما السلام ولا تليت قال النحويون الاصل في هذه الكلمه الواو اي ولا تلوت الا انها قلبت ياء ليتبع بها دريت وقد جاء من حديث الباراء لا دريت ولا تلوت على ما رواه الإمام أحمد بن حببل أي لم تدري ولم تتل القرآن ولا يهاد بالله وجل فلم تنفعك فلم تنتفع بدرايتك ولا تلاوتك ولا يهاد بالله أكرم أكرمين في الحاشية واحد الحديث تقدم تخريجه رواه أحمد ابن ماجة عن ابي هريره عن النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم قال إن الميت يصير إلى القبر فيجلس الرجل أو فيجلس أو كما قال صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم فيجلس الرجل الصالح في قبره غير فزع ولا مشغوف ثم يقال له فيما كنت فيقول كنت في الإسلام فيقال ما هذا الرجل فيقول محمد رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم جاءنا بالبينات من عند الله سبحانه وتعالى فصدقناه فيقال له هل رأيت الله فيقول لا ما ينبغي لأحد أن يرى الله فيفرج له فرجة أو فيفرج له فرجة من قبل النار والعياذ بالله عز وجل فينظر إليها يحطم بعضها بعضا فيقال له انظر إلى ما وقاك الله ثم يفرج له فرجة من قبل الجنة فينظر إلى زهرتها وما فيها فيقال له هذا مقعدك ويقال له على اليقين كنت وعليه مت وعليه تبعث إن شاء الله تعالى ويجلس الرجل السوء أو يجلس الرجل السوء في قبره فزعا مرعوبا فيقال له فيما كنت فيقول لا أدري فيقال له ما هذا الرجل فيقول سمعت الناس يقولون قولا فقلته فيفرج له فرجة قبل الجنة فينظر إلى زهرتها وما فيها فيقال له انظر إلى ما صرفه الله عنك ثم يفرج له فرجة قبل النار والعياذ بالله عز وجل فينظر إليها يحطم بعضها بعضا فيقال هذا مقعدك على الشك كنت عليه مت وعليه تبعث إن شاء الله تعالى والعياذ بالله عز وجل اللهم إنا نعوذ بكم من كل ما يسوءنا يا رحمة الراحمين يا الله الترمذي عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم إذا أقبر الميت أو قال أحدكم أتاه ملكان أسودان أزرقان يقال لاحدهما المنكر وللآخر النكير فيقو فيقولان ما كنت تقول في هذا الرجل فيقول ما كان يقول فيه هو عبد الله ورسوله أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله فيقولان قد كنا نعلم أنك تقول هذا ثم يفسح له في قبره سبعون ذراعا في سبعين ثم ينور له فيه ثم يقال له نم فيقول أرجع إلى أهلي فأخبرهم في فيقولان نم كنومة العروس الذي لا يوقظه إلا أحب أهله إليه حتى يبعثه, يبعثه الله تعالى مما ضجعه ذلك وإن كان منافقا قال سمعت الناس يقولون قولا فقلت مثله لا أدري فيقولان قد كنا نعلم أنك تقول ذلك فيقال للأرض التأمي عليه فتختلف أضلاعه فلا يزال فيها معذبا حتى يبعثه الله سبحانه وتعالى حتى يبعثه الله مما مضجعه ذلك قال حديث حسن غريب أبو داود عن أنس أن رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم دخل نخل لبني النجار فسمع صوتا ففزع فقال من أصحاب هذه القبور قالوا يا رسول الله ناس ماتوا في الجاهلية فقال تعوذوا بالله من عذاب القبر ومن فتنة الدجال قالوا ومما ذاك يا رسول الله قال إن المؤمن إذا وضع في قبره أتاه ملك فيقول له ما كنت تعبد فإن هداه الله قال كنت أعبد الله فيقال ما كنت تقول في هذا الرجل فيقول هو عبد الله ورسوله اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين فما يسأل عن شيء غيرها فينطلق به أو فينطلق به إلى بيت كان له في النار فيقال له هذا بيتك كان في النار ولكن الله عصمك ورحمك فأبدلك بيتا في الجنة فيقول دعوني حتى أذهب فأبشر أهلي فيقال له سكن وإن الكافر ولهياذ بالله أزوجل قبل المتابعة في الحاشية واحد صحيح ابن ماجه قال البوصيري في الزوائد اسناده صحيح اثنان حسن الترمذي متابع وان الكافر اذا وضع في قبره اتاه ملك فينتهره ويقول ما كنت تعبد فيقول لا ادري كنت اقول كما يقول, كما يقول الناس فيضرب بمطارق من حديد بين اذنيه فيصيح صيحه يسمعها الخلق غير الثقلين وخرج ابو داود ايضا عن البراء بن عازب قال خرجنا مع رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم في جنازة في جنازة رجل من الأنصار فانتهينا إلى القبر ولم يلحد فجلس رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم وجلسنا حوله كأنما على رؤوسنا الطير وفي يده عود ينكت به في الأرض فرفع رأسه فقال استعيذوا بالله من عذاب القبر مرتين أو ثلاثة قال وإنه لا يسمع نعالهم إذا ولوا مدبرين حتى يقال حتى يقال له مربك مر ما دينك ومن نبيك قال ويأتيه ملكان فيجلسانه فيقولان له مر ربك فيقول ربي الله فيقولان ما دينك فيقول دين الإسلام فيقولان ما هذا الرجل الذي بعث فيكم فيقول هو رسول الله اللهم صلي وسلم وبارك وسلم اللهم صلي وسلم وبارك وشرف عظيم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين متابع فيقولان له وما يدريك قال قرأت كتاب الله فآمنت وصدقت قال فينادي مناد من السماء أن صدق عبدي فافرشوه من الجنة وألبسوه من الجنة وافتحوا له بابا إلى الجنة قال فيأتيه من روحها وطيبها قال ويفسح له مد بصره قال وإن الكافر فذكر موتا والعياذ بالله يا زجل قال وتعاد روحه في جسده ويأتيه ملكان فيجلسانه في فيقولان له من ربك فيقول ها ها لا أدري فيقولان ما هذا الرسول الذي بعث فيكم فيقول ها ها لا أدري قال فينادي مناد أن كذب عبدي فأفرشوه من النار وألبسوه من النار وافتحوا له بابا إلى النار والعياذ بالله عز وجل قال فيأتيه من حرها وسمومها. قال ويضيق عليه قبره حتى تختلف فيه اضلاعه زاد في حديث جر جرير قال ثم يقيض له اعمى أبكم معه مزربة من حديد لو ضرب بها جبل لصار ترابا قال فيضربه بها ضربة يسمعها ما بين المشرق والمغرب إلا الثقلين فيصير ترابا ثم تعاد فيه الروح فصل ذكر أبو حامد في كتاب كشف علوم الآخرة وقد رؤيا عن ابن مسعود رضي الله تبارك وتعالى عنه أنه قال يا رسول الله ما أول ما يلقى الميت إذا دخل قبره قال يا ابن مسعود ما سألني عنه أحد إلا أنت فأول ما يناديه ملك اسمه رومان يجوس خلال المقابر فيقول يا عبد الله اكتب عملك فيقول ليس معي دوات ولا قرطاس فيقول هيهات كفنك قرطاسك ومدادك ريقك وقلمك إصبعك فيقطع له قطعة من كفنه ثم يجعل العبد يكتب وإن كان غير كاتب في الدنيا فيذكر حينئذ حسناته وسيئاته كيوم واحد ثم يطوي الملك القطعة ويعلقها في عنقه ثم قال رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم قوله سبحانه وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه أي عمله فإذا فرغ من ذلك دخل عليه فتانا القبر عليهم السلام وهما ملكان أسودان و العياذ بالله عز وجل في الحاشيه واحد صحيح ابو داود اثنان صحيح ابو داود متابع وهما ملكان اسودان يخرقان الارض بانيابهما لهما شعور مسدول يجران يجرانها على الأرض كلامهما كرعد القاصف وأعينهما كالبرق الخاطف ونفسهما كالريح العاصف او نفسهما كالريح العاصف بيد كل واحد منهما مقمع من حديد لو اجتمع عليه الثقلان ما رفعاه لو ضرب به اعظم جبل لجعله دكا فاذا أبصرت ابصرتهما النفس ارتعدت وولت هاربا فتدخل في منخر الميت فيحيى الميت من الصدر ويكون كهيئته عند الغرغرة ولا يقدر على حراك غير أنه يسمع وينظر قال فيقعدانه فيبتدئانه بعنف وينتهرانه بجفاء وقد صار التراب له كالماء حيث تحرك انفسح فيه ووجد فرجة فيقولان له من ربك وما دينك ومن نبيك وما قبلتك فمن وفقه الله سبحانه وتعالى وثبته بالقول الثابت قال ومن وكلكما علي ومن ارسلكما إلي وهذا لا يقوله إلا العلماء الأخيار فيقول أحدهما للآخر صدقه كفي شرونا ثم يضربان عليه القبر كالقبة العظيمة ويفتحان له بابا إلى الجنة من تلقاء يمينه ثم يفرشان له من حريرها وريحانها ويدخل عليه من نسيمها وروحها وريحانها ويأتيه عمله في صورة أحب الأشخاص إليه يؤنسه ويحدثه ويملأ قبره نورا ولا يزال في فرح وسرور ما بقيت الدنيا حتى تقوم الساعة ويسأل متى تقوم الساعة فليس شيء أحب إليه من قيامها ودونه في المنزلة المؤمن العامل الخير ليس معه حظ من العلم ولا من أسرار الملكوت يلج عليه عمله عقيب رومان في أحسن صورة, في أحسن صورة طيب الريح حسن الثياب أو طيب الريح حسن الثياب تحتاج الى تحقيق الله تعالى علم فيقول له أما تعرفني فيقول من أنت الذي من الله علي بك في غربتي فيقول أنا عملك الصالح فلا تحزن ولا توجل فعما قليل يلج عليك منكر ونكير عليهم السلام يسألانك فلا تدهش ثم يلقنه حجته فبينما هو كذلك إذ دقلا عليه فينتهرانه ويقعدانه مستندا ويقولان من ربك نسق, نسق الأول, نسق الأول فيقول, الله فيقول الله ربي ومحمد النبي والقرآن إمامي والكعبة قبلتي وإبراهيم أبي ومل وملته ملتي غير مستعجم فيقولان له صدقت ويفعلان به كالأول إلا أنهما يفتحان له بابا إلى النار فينظر إلى حياتها وعقاربها وسلاسلها وأغلالها وحميمها وجميع غمومها وصديدها وزقومها والعياذ بالله عز وجل فيفزع فيقولان له لا عليك سوء هذا موضعك قد ابدله الله سبحانه وتعالى بموضعك هذا من الجنة نم سعيدة ثم يغلقان عنه باب هذا العيد ثم يغلقان عنه باب هذا النار ولا يذهب عزوجل أو يمكن أن تكون باب النار هذا ولا يذهب عزوجل وتحتاج إلى تحقيق ولم يدري ما مر عليه من الشهور والاعوام والدهور ومن الناس من يحجم في مسألته فان كانت عقيدته مختلفة امتنع ان يقول الله ربي واخذ غيرها من الالفاظ فيضربانه ضربة يشتعل منها قبره نارا ثم تطفأ عنه اياما ثم تشتعل عليه ايضا هذا دأبه ما بقيت الدنيا ومن الناس من يعتاص عليه ويعسر أن يقول الإسلام ديني لشك كان يتوهمه أو فتنة تقع به عند الموت والعياذ بالله عز وجل من كل ذلك فيضربانه ضربة واحدة فيشتعل عليه قبره نارا كالأول والعياذ بالله عز وجل ومن الناس من يعتاص عليه أن يقول القرآن إمامي لأنه كان يتلوه ولا يتعظ به ولا يعمل بأوامره ولا ينتهي بنواهيه يطوف عليه دهره ولا يعطي منه نفسه خيره فيفعل له ما يفعل بالأولين ومن الناس من يستحيل عمله ولا يذهب الله عز وجل ومن الناس من يستحيل عمله جروى يعذب به في قبره على قدر على قدر جرمه ولا ياذب الله عز وجل وفي الأخبار أن من الناس من يستحيل عمله خنوصا وهو ولد الخنزير ومن الناس من يعتاص عليه أن يقول نبي محمد لأنه كان ناسيا لسنته صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم ومن الناس من يعتاص عليه أن يقول الكعبة قبلتي لقلة تحريه في صلاته أو فساده في وضوئه أو التفات في صلاته او اختلال في ركوعه وسجوده ويكفي كما روي في فضائلها ان الله سبحانه وتعالى لا يقبل صلاة من عليه صلاة ومن عليه ثوب حرام ومن الناس من يعتاص عليه اي يقول ابراهيم ابي لانه سمع كلاما يوما اوهمه ان ابراهيم كان يهوديا او نصرانيا ودعياذ بالله عز وجل فإذا هو شاك مرتاب فيفعل به ما يفعل بالآخرين وقال أبو حامد وكل هذه الأنواع كشفناها في كتاب الإحياء وأما الفاجر فيقولان له مر ربك فيقول لا أدري فيقولان له لا دريت ولا عرفت ثم يضربانه بتلك المقامع حتى يتلجلج في الأرض حتى يتلجلج في الأرض السابعة في الأرض السابعة ثم تنفضه تنفضه الأرض في قبره ثم يضربانه سبع مرات ثم تفترق أحوالهم فمنهم من يستحيل عمله كلبا ينهشه حتى تقوم الساعة وهم الخوارج والعياذ بالله عز وجل ومنهم من يستحيل خنزيرا يعذب به في قبره وهم المرتابون والعياذ بالله عز وجل وهم أنواع وأصله أن الرجل إنما يعذب في قبره بالشيء الذي كان يخافه في الدنيا والعياذ بالله عز وجل فمن الناس من يخاف من الجرو أكثر من الأسد وطبائع الخلق متفرقة نسأل الله سبحانه وتعالى السلامة والغفران قبل الندامة آمين آمين آمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين أرحم الراحمين فصل جاء في حديث البخاري ومسلم سؤال الملكين وكذلك في حديث الترمذي ونص على اسميهما ونعتهما وجاء في حديث أبي داود سؤال ملك واحد وفي حديثه الآخر سؤال ملكين ولا تعارض في ذلك والحمد لله بل كل ذلك صحيح صحيح معنى بالنسبة إلى الأشخاص فرب شخص يأتيانه جميعا ويسألانه جميعا في حال واحد عند انصراف الناس ليكون السؤال عليه أهون والفتنة في حقه أعيد فرب شخص يأتيانه جميعا ويسألانه جميعا في حال واحد عند انصراف الناس ليكون السؤال عليه اهون والفتنة في حقه أشد وأعظم وذلك بحسب ما من قترف من الآثام واجترح من سيء الأعمال وآخر يأتيانه قبل انصراف الناس عنه وآخر يأتيه أحدهما على الانفراد فيكون ذلك أخف في السؤال وأقل في المراجعة والعتاب لما عمله من صالح الامال وقد يحتمل أو يحتمل حديث أبي داود وجها آخر وهو أن الملكين يأتيان جميعا ويكون السائل أحدهما وإن تشاركا في الاتيان فيكو فيكون الراوي اقتصر على الملك السائل وترك غيره لأنه لم يقل في الحديث أنه لا يأتيه إلى قبره إلا ملك واحد ولو قاله هكذا صريحا لكان الجواب عنه ما قدمناه من أحوال الناس والله تعالى أعلم وقد يكون من الناس من يوقى فتنتهما ولا يأتيه أحد منهما على ما يأتي بيانه إن شاء الله سبحانه وتعالى واختلفت الأحاديث أيضا في كيفية السؤال والجواب وذلك بحسب اختلاف أحوال الناس فمنهم من يقتصر على سؤاله في بعض اعتقاداته قبل المتابعة في الحشية واحد سبق تخريج الحديث أتابع. ومنهم من يسأل عن كلها فلا تناقض ووجه آخر هو أن أي هو أي يكون بعض الروات قتصر على بعض السؤال وأتى به غيره على الكمال فيكون, ال... فيكون الإنسان مسؤولا عن, عن الجميع كما جاء في حديث البراء المذكور والله تعالى أعلم وقول المسؤول ها ها هي حكاية صوت المبهور من تعب أو جري أو حمل ثقيل باب ذكر حديث البراء المشهور الجامع باب ذكر حديث البراء المشهور الجامع لأحوال الموتى عند قبض أرواحهم وفي قبورهم أخرجه أبو داود الطيالسي وعبد بن حميد في مسنديهما وعلي بن, علي علي بن معبد في كتاب الطاعة والمعصية وهناد بن السري في زهده وأحمد بن حنبل في مسنده وغيرهم وهو حديث صحيح له طرق كثيرة تهمم بتخريج طرقه علي بن معبد فأما أبو داود الطيالسي فقال حدثنا أبو عوانة عن الأماش وقال هناد وأحمد حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن المنهال بن عمر وقال أبو داود حدثنا عمر بن ثابت سمعه من المنهال بن عمر عن زاذان عن البراء يعني ابن عازب وحديث أبي عوانة أتمهما قال البراء خرجنا مع رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم في جنازة رجل من الأنصار فامتهينا إلى القبر ولم يلحد فجلس رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم وجلسنا حوله كأنما على رؤوسنا الطير قال عمرو بن ثابت وقع ولم يقله أبو عوانة فجعل يرفع بصره وينظر إلى السماء ويخفض بصره وينظر إلى الأرض ثم قال أعوذ بالله من عذاب القبر قالها مرارا ثم قال إن العبد المؤمن إذا كان في إقبال من الآخرة وانقطاع من الدنيا جاءه ملك فجلس عند رأسه فيقول أخرجي أيتها النفس الطيبة إلى مغفرة من الله ورضوان فتخرج نفسه فتسيل كما يسيل قطر السقاء أو كما قال صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم قال عمرو في حديثه ولم يقله أبو عوانة وإن كنتم ترون غير ذلك وتنزل ملائكة من الجنة بيض الوجوه كأن وجوههم الشمس معهم أكفان من أكفان الجنة وحنوط من حنوطها فيجلسون, فيجلسون منه مد البصر فإذا قبضها الملاك لم يدعوها في يده طرفة عين قال فذلك قوله سبحانه وتعالى اعوذ بالله من الشيطان الرجيم توفته رسلنا وهم لا يفرطون فتخرج نفسه كأطيب ريح وجدت فتعرج به الملائكة فلا يأتون على جند فيما بين السماء والأرض إلا قالوا ما هذه الروح فيقالوا فلان باحسن اسمائه حتى ينته به أبواب السماء, ابواب السماء سماء الدنيا حتى ينته به ابواب سماء الدنيا فيفتح له ويشيعه من كل سماء مقربوها حتى ينتهي إلى السماء السابعة فيقال اكتبوا كتابه في عليين وما ادراك ما عليون كتاب مرقوم يشهده المقربون فيكتب كتابه في عليين ثم يقال ردوه إلى الأرض فإني وعدتهم أني منها خلقتهم وفيها نعيدهم ومنها نخرجهم تارة أخرى قال فيرد إلى الأرض وتعاد روحه في جسده